الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 ولِ الْكَافِرِينَ عذابٌ أليمٌ إِلَّا الَّذينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نهوا عَنْهُ ويتناجون بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بما لَمْ يُحَيِّكَ به الله وَيَقُولُونَ فِي لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 وَإِذَا قِيلَ اشْذُفُوا فَالشُّذُّ يَرْفَعُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم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 الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله طوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من الله رسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو واصيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه